يقول الامام ابو الفرج الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الحديث العاشر قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك الحديث رواه الإمام مسلم هذا الحديث بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي وعرفنا من خلال ما عرضناه أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه أصل في باب الورع وفي باب القصد في الاتساب والاسترزاق من الحلال فإنه لا يجوز للإنسان أن يتكسب من الحرام لأن الكسب الحرام يترتب عليه الأكل من الحرام ويترتب عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب. للعبد فعل الطاعات اذا كان كسبه من حرام ما يتكسبه من المال الحرام يكون مانعا من قبول اعمال البر التي يقوم بها فان كان ماله الذي حصل عليه واقتات منه واكتسى منه من الحرام فلا تقبل له صلاة ولا يقبل له صيام ولا يقبل له حج ولا يقبل له دعاء كل ذلك لأن الحرام الذي أحاط به والذي نشأ جسده عليه والذي اختلط بلحمه وبدمه يحول بينه وبين قبول الطاعات وقد مر بنا ان الله سبحانه وتعالى امر الانبياء وامر المؤمنين ومعنى هذا ان الامر في هذا شامل لكل امه الاجابه لكل من دخل في الاسلام يشمله هذا الحكم لا يجوز له ان يكتسب من الحرام سواء كان هذا الاكتساب يأكله مباشرة طعاما او كان لباسا او كان مالا ينفق منه على نفسه سواء كان هذا المال سرقة او غصبا او كان هذا المال مما يحرم الاتساب فيه مثل الذين يشترون ويبيعون في الخمور او الذين يتكسبون من الربا او الذين يتكسبون من ما حرم الله سبحانه وتعالى اخذه فان من فعل ذلك وجمع المال بطل عمله والله سبحانه وتعالى لا يقبل منه والحديث هو ان جاء في أن الله لا يستجيب الدعاء لكن الدعاء عبادة من العبادات وإذا كان الله لا يستجيب الدعاء الذي هو مخ العبادات فقمن أن لا يستجيب منه غير ذلك وقد مر بنا أن من فعل بعض المعاصي فإن الله تعالى لا يقبل منه صلاة إما مددا معينة وإما لا يقبلها على سبيل الاطلاق ما دام هذا الشخص غارقا متلبسا في تلك المعاصي ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من أن يكتسبوا من الحرام وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه جاءه رجل وقال يا رسول الله إن عندي مال لأيتام انميه لهم وهذا المال عبارة عن خمر أيجوز أي لي أن ابيعه قال لا قال هذا مال أيتام قال وإن كان مال أيتام ما دام هذا الأمر قد حرم فلا يجوز للإنسان أن يكتسب من مال محرم وهذا الحديث يعد أصلا في حث الأمة على أن تتكسب من الحلال وأن تتجنب الكسب الحرام وأن تتجنب ما فيه شبهة فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فمتى ما كان الإنسان يقظ القلب متى ما كان الإنسان واعي القلب متى ما كان الإنسان حريصا على أن يتجنب المحرم وأن يأتي المباح والحلال فإنه تقبل منه طاعاته سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالجنة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له عليه الصلاة والسلام اطب مطعمك تجب دعوتك اطب مطعمك يعني اجعل طعامك حلالا تكون مستجابة دعوة اما اذا لم يبالي الانسان من اي جهة يرتزق ومن أي جهة يتكسب يخلط الحلال بالحرام لا يبالي يغش في بيعه وشراء يغش في معاملاته لا يقوم بعمل وظيفته خير قيام كل هذا من أسباب تسرب المال الحرام على الأموال العامة على مال الإنسان وعلى مطعمه ومشربه فإذا لم يحرص على ذلك فإن المال الذي يحصل عليه يكون حراما وإذا جمع المال الحرام فإن الله تعالى لا يقبل منه دعوة بل لا يقبل منه عبادة لأن الدعاء من العبادات وإذا رد عبادته في الدعاء فردها في غيره من باب أولا وكنا قد وقفنا في درس ناظم عند شرح هذا الحديث عند قوله الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال وروى أبو يحيى القتاك عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام لا يقبل الله صلاة امرئن في جوفه حرام لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لكن لا يعني هذا أن الله إذا لم يقبل العبد لا يفعل لا العبد مطلوب منه أن يؤدي وأن يفعل وأما أمر القبول والإثابة والجزاء فهذا بينه وبين ربه لا يتخذ العبد أنه يأكل المال الحرام يتخذه ذريعة لترك العبادة وإهمالها وعدم فعلها كما هو الحال لدى بعض الناس يقعم نفسه في عمل محرم يشتغل بالربا يتبايع بالربا او يبيع المحرمات كمن يبيع الخمور والمخدرات وما لا فائدة فيه او انه يقع في معاصي كمن يرتكب الزنا ويقع ويسرق وغير ذلك من الأعمال فإذا تورط في هذه الأعمال منع نفسه من العبادات قال لا أصلي ولا أصوم لماذا؟ قال لأني أعمالي حرام نعم أعمالك المحرمة سبب في ردي عبادتك وعدم قبولها لكن هذا لا يبرر لك انك تتركها بل الواجب عليك ان تترك الفعل المحرم حتى تطهر نفسك وتزكو ويقبل الله سبحانه وتعالى منك العمل الصالح قال وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك او لا يعني اذا صلى في ثوب مغصوب او في ثوب حرام لبسه كمن يلبس الحرير رجل يلبس حرير ورجل يتختم بالذهب او يلبس قلاده من ذهب يضعها في صدره كما هو حال بعض الناس او يلبس ساعه من ذهب يعني مصنوعه من الذهب من كان هذا شانه هل تقبل صلاته او لا ذهب الامام احمد رحمه الله الى ان من لبس الثوب المغصوب او صلى في المكان المغصوب لا تصح صلاته لا تصح صلاته وعليه ان يعيد صلاته بغير الثوب المغصوب وفي غير المكان المغصوب وذهب جمهور أهل العلم إلى أن من فعل ذلك ولبس ثوب معصية أو استغل ب أفعال محرمة هذا لا يمنعه من أن يؤدي الصلاة واجب عليه أن يصلي وصلاته التي يؤديها تسقط عنه الإعادة وتجزئه عن ما فرض الله عليه لكن أمر القبول أو عدمه موقول إلى الله جل وعلا فالغاصب يصلي في ثوبه وفي مكانه. ومن لبس ثوبا محرما او خرج للحج بمال محرم اكتسبه من حرام اختلسه سرقه فهذا يلزمه ان يؤدي الواجب اما انه يقبل فقد جاءت الاحاديث بانها غير مقبولة وعدم القبول لا يعني انه لا يجوز له ان يفعل بل عليه ان يفعل ويترك الامر لله جل وعلا ولذلك قال هنا وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ذوب حرام هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك قال وفيه عن الامام احمد رحمه الله روايتان وهذه الاحاليث المذكورة تدل على انه لا لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهات به وهذا هو الذي لا يقبله الله وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه وهذا هو الذي الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا يقبله وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمه وهذا هو الذي يتعين فعله نقول له انت تفعل ذلك حتى تسطط عن في ذمتك واما ان تترقب الثواب والجزاء والفضل فهذا منفي عنك لان الله اخبر انه لا يقبل بمعنى انه لا يرضى عن فعلك الذي فعلت ما دمت متلبسا بفعل الحرام نعم بسمع يقول كيف الحال في الزكاة والزكاة مثله رجل ماله معظمه من الربا يتعامل بالربا او يغش في بيعه فماله اختلط فيه الحرام والحلال نقول له يتعين عليك إخراج الزكاة لتسقط عنك الواجب لكن أمر القبول هذا أمره موكول إلى الله جل وعلا قال فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذنب كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق يعني العبد الشارد المراد بالآبق هنا يعني العبد الذي يفر من أهله ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط لا تقبل بمعنى أن الله لا يرضى عنها ولا من أتى كاهناً ولا من أتى كاهنا أو عرافا كما جاء أنه لا تقبل له صلاة ثلاثة أيام ولا من شرب الخمر أربعين يوما أي لا تقبل صلاتهم هذه المدة أربعين يوم والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني يعني المعنى الاول اللي هو عدم الرضا وعدم الاثابة قال لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة نعم قال والمراد والله اعلم نفي القبول بالمعنى الاول او الثاني وهو المراد والله اعلم من قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف الصلف على نفوسهم فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم قال وسيل الإمام أحمد رحمه الله عن معنى المتقين فيها فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له يعني من الحرام وقال أبو عبد الله الناجي هكذا عندكم في بعض النسخ الناجي لكن سيمر بنا في موضع آخر أنه الناجي أبو عبد الله الناجي الزاهد رحمه الله يقول خمس خصال بها تمام العمل الايمان بمعرفه الله عز وجل ومعرفه الحق واخلاص العمل لله والعمل على السنه واكل الحلال وهذا محل الشاهد فإذا فقدت واحده يعني من الخصال الخمسة لم يرتفع العمل وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله تعالى أيضا لم تنتفع وإذا عرفت الله عز وجل وعرفت الحق ولم تخلص العمل يعني لله سبحانه وتعالى لم تنتفع واذا عرفت الله عز وجل وعرفت الحق واخلصت العمل ولم يكن العمل على سنه النبي صلى الله عليه وسلم بل كان مخالفا لها لم تنتفع لان الله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وفسر اهل العلم العمل الصالح قالوا ان يكون صوابا وان يكون وفق السنه واذا تمت الاربع ولم يكن الاكل من حلال لم تنتفع لان الله قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين وقال وهيب بن الوردي لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام فإن تساءلت في مسألة الحلال وعذنت لنفسك أن تأكل من الحرام فإن الله لا يقبل منك دعاء قال وَأَمَّا الصَّدَقَةُ بالمال الحرام فغير مقبولة كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول يعني من مال محرم الغلول أصله أن يأخذ الإنسان من أموال الغنيمة قبل أن تقسم ما يجمعه المحاربون لو جاء إنسان واختلس منه وأخذ قبل أن يقسم الإمام ذلك ويعطيه إياه يعتبر هذا المال حرام فلو تصدق منه الانسان لا يقبل الله صدقته قال وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما تصدق احد بصدقة من كسب طيب والله لا يقبل الا الطيب ما تصدق احد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب إلا أخذها الرحمن جل وعلا بيده بيمينه وذكر الحديث أي فيربيها للعبد كما يربي احدكم فلوه يعني ابن الفرس كيف يعتني الناس بتربيته ورعايته حتى يكبر؟ كذلك الله سبحانه وتعالى ينمي لكم هذه الصدقة وجاء حتى إن الصدقة تاتي يوم القيامة وهي أعظم من جبل أحد لما يعنى بها الله سبحانه وتعالى ويربيها للعبد هذا إذا كانت من كسب طيب أما إذا كانت من كسب حرام فلا يفعل الله بها ذلك مسأل. يقول هل الغال يقام عليه الحد الجواب لا لا يقام عليه الحد لانه ما سرق من الحرز ولانه ايضا له جزء مما غل يتعلق به لأن هذا المال ما يغنمه المسلمون من الكفار هذه الغنيمة بعد أن تخمس تقسم عليهم فلما كان هذا المال متعلقا به وله, وله جزء من منعه ذلك من, أي من أن يقام عليه حد السريع قال وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ولا يتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار يعني إلا كان هذا المال الحرام زادا له يزيده عذابا في النار فهذا كله من تبعات المال الحرام ولذلك على العبد أن يتجنب أخذ المال الحرام إن الله لا يمحو السيئه بالسيئة ولكن يمحو السيئه بالحسن وإن الخبيث لا يمحو الخبيث أي لا يزيله هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مما يؤكد انه لا يجوز التعامل بالمال الحرام ويروى من حديث در دراج عن ابن حجيرة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اصره عليه يعني ذنبه عليه لانه مطلوب منه ان يعيده لاصحابه الحديث خرجه ابن حبان يعني في صعيحه ورواه بعضهم موقوفا على ابي هريرة لكن مثل هذا لو روي عن ابي هريره فإن له حكم الرفع لأنه مما ليس للرأي فيه مجال قال وفي مراسيل القاسم ومن مراسيل القاسم بن مخيمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أصاب مالا من مأذم فوصل به رحمه او تصدق به او انفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم وهذا الاثر كما قال مرسل لان القاسم بن مخيمرا ليس من الصحابة رضوان الله عليهم حتى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما بينه وبين النبي راوي ساقط أو رواة ساقطين. قال وسويل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عمن عن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب. فهو يحج ويعتق ويتصدق منه يعني من هذا المال الحرام فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الخبيث لا يكفر الخبيث قال وروي عن الدرداء رضي الله تعالى عنه ويزيد ابن ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق منه فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرملته كسابه أرملة فكونه أخذ مال اليتيم وهو محرم لينفقه على ارملة وان كانت مستحقا لكنه لم يفعل شيئا حسنا اساء بظلمه على الفقير ولم يثب بما اعطى للارمل ويذكر اهل العلم في هذا يقولون ان امرأة كانت تقع في المعاصي تزاني من اجل ان تنفق على ايتام انكروا ذلك وقالوا لا يبرر لها هذا ومن ضمن ما قالوا فواليتها لم تزني ولم تتصدق لان الله طيب لا يقبل الا طيب ولان من قواعد الشريعة الاسلاميه أن الوسيلة لا تبرر الغاية وأن الوسيلة لها حكم الغاية فإذا كانت الوسيلة محرمة فالغاية محرمة وإذا كانت الوسيلة مباحة فالغاية مباحة أما أن الإنسان يقع في المعاصي كمن يسرق وهذه مع اليوم شايع بين كثير من الناس موظف يختلس وينهب ويرتجي ويقع في كثير من الموبقات فاذا قيل له يا هذا كيف تفعل يقول ماذا اصنع انا عندي اولاد اريد ان اربيهم تربيهم على المال الحرام تربيهم على أمور الله سبحانه وتعالى حرمها بل إنك في هذه الحال تضر بأولادك لأنه جاء في الحديث أن كل مال أن, أن كل جسم نبت من حرام فالنار اولى به كل جسم نبت من حرام فالنار اولى به ففي هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس بدعوى أنه يربي أيتام وبدعوى أنه يربي أطفال وبدعوى أنه مسؤول عن والديه وأهله فإنه بهذا الفعل يكسبهم الحرام ويرشئهم على الحرام ويربي أجسامهم من حرام ولذلك الله تعالى لا يستجيب لهم دعاء ولا يقبل منهم طاعه قال وروي عن ابي الدرداء بن ميسره انهما جعلا مثل من اصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من اخذ مال يتيم وكسى به ارملا وسيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عمن عن كان على عمل فكان يظلم وياخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه فقال ان الخبيث لا يكفر الخبيث وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه ان الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيبه يكفر الخبيث وقال الحسن ايها المتصدق من على المسكين يرحمه ارحم من قد ظلمت اولا من اخذت ماله ظلما هذا الذي ينبغي ان ترحمه ولذلك لا يجوز لك ان تأخذ من ماله قال واعلم ان الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين احداهما ان يتصدق به الخائن او الغاصب ونحوهما عن نفسه فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أن الله لا يتقبل منه بمعنى أنه لا, لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه ولا يحصل للمالك بذلك أجر لأن المالك ما قصد لعدم قصده ونيته كذا قاله جماعة من أهل العلم أو من العلماء قال منهم ابن عقيل يعني من علماء الحنابلة ولذلك قال من أصحابنا قال وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخمس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب رحمه الله قال وجدت لقطة تصدق بها قال لا تؤجر أنت ولا صاحبها لأنك أنت تصرفت في مال غيرك وصاحبك ما قصد ذلك ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب قال ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه أو اعتق. او بنا به مسجدا او غيره مما ينتفع به الناس قال فالمنقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كالغاصب اذا تصدق به اذا تصدق بما غصبه كذلك قال لعبد الله بن عامر امير البصرة وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه بدره وإحسانه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ساكت فطلب ابن عامر من ابن عمر أن يتكلم يعني يثني كما اثنى الناس فروى له ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث وإنما روى ابن عمر هذا الحديث بقصد وعظه وبقصد تنبيهه وبقصده بيان ان من يتصدق من مال لا يملكه الله جل وعلا لا يثيبه فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقبل الله صدقه من غلول ثم قال له وكنت على البصره أي وقد كنت أنت واليا كنت أنت أميرا على البصرة وربما يكون هذا المال الذي تنفقه الآن قد اختلسته قد أخذته بغير حق ولذلك لا يقبل الله منك هذه الصدقه وقال اسد بن موسى في كتاب الورع، قال حدثنا الفضيل بن عياب عن منصور عن تميم بن سلمة قال قال ابن عامر لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أرأيت هذا العقاب أرأيت هذا العقاب التي نسهلها يعني العقاب جمع عقبة والمراد بها عورة الطرق ان يكون مثلا في الطريق جبل ان يكون في داخل في الطريق جبل فيكسر او تل فتزال هذا معنى العقاب التي نسهلها والعيون التي نفجرها يعني مشاريع المياه التي كانوا يفجرونها لكي يسهل على الناس السقيا في شربهم وفي زراعتهم والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر فقال ابن عمر رضي الله عنهما أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط وكلام ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه محمول على أن هذا إذا عمل من مال الحرام لكن لو عمله الإنسان من المال الحلال فإنه يثاب عليه وهكذا إذا كان الإنسان اميرا أو كان الإنسان مسؤولا وهذا المال الذي أعطيه سخره في عون المسلمين فإنه يثاب على ذلك قال رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي مليح عن ميمون ابن مهران قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لابن عامر وقساله عن العفق قال مثلك قال مثلك, مثلك مثل رجل سرق ابن حاج ثم جاهد بها في سبيل الله فانظر هل يقبل منه يعني لان هذه الرقاب التي وقعت تحت يده اي لم تكن من مال حلال وقد كان طائفه من اهل التشديد في الورع كالامام طاووس يعني ابن كيسان مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ووهيب ابن الوردي يتوقون الانتفاع بما احدثه مثل هؤلاء الملوك واما الامام احمد رحمه الله فانه رخص فيما فعلوه من المنافع العامه كالمساجد والقناطر والمصانع والسبب في ذلك ان الله وضع هذه الاموال في ايديهم وانهم اجتهدوا في التصرف فيها فلا تكون غصبا ولا تكون يعني مالا محرما فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء اللهم الا ان يتيقن انهم فعلوا ذلك او فعلوا شيئا من ذلك بمال حرام كالمكوس والغصوب ونحوها فحين اذا يتوقى الاندفاع بما, بما عمل بالمال الحرام ولعل ابن عمر رضي الله عنهما إنما أنكر عليهم أخذهم بيت المال لأنفسهم ودعواهم ان ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهم فان هذا شبيه بالمقصود وعلى هذا وعلى على الملوك في في بنيان المساجد قال ابو الفرج ابن الجوزي رأيت بعض المتقدمين سئلة عن من كسب حلالا وحراما من السلاطين والامراء ثم بنى الاربطه والمساجد هل له ثواب قال فأفتع بما يوجب طيب قلب منفق وأن له في ايقاف ما لا يملكه نوع سمسرة يعني مشاركة لأنه لا يعرف اعيان المغصوبين فيرد عليهم قال فقلت وعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة ينبغي أن ينظر أن ينظر في حال هذا المنفق أولا فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه فكيف يمنع مستحقيه ويشغله بما لا يفيده من بناء مدرسة او رباط وان كان من الامراء ونواب السلاطين فيجب ان يرد ما يجب رده الى بيت المال وان كان حراما او غصبا فكل تصرف فيه حرام والواجب رده على من اخذ, أخذ منه او ورثته أو ورثته فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف في المصارف أو الصدقة ولم يحظى آخذه بغير الإثم انتهى يعني ما نقله ابن الجوزي رحمه الله وهذا يعني ينبغي أن يحمل في الأموال المعينة يعني الاموال المحددة المصروفة لاشخاص معينين يمنع الولاة صرفها لهم ثم يصرفونها في وجوه اخرى هذا الذي يحمل عليه هذا الكلام اما اذا كان الاموال عامة وليست لشخص معين وتصرف فيها الامام بما ينفع الناس كشق العيون وفتح الطرق وغيرها فإن هذا إن شاء الله مما يثاب عليه قال وإنما كلامه في الصلاحين الذين في الذين عهدوا في وقته الذين يمنعون المستحقين من الفي حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما ينسبونه إليهم من مدارس وأربطة ونحوها بما قد لا يحتاج إليه ويخص به قوما دون قوم، فأما لو فرض لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء، ثم يبني لهم منهما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان، والمراد بالمارستان يعني المستشفى الخاص المستشفى يسمى بالمارستان. ونحو ذلك كان ذلك جائزا ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذه بناء محتاجا إليه ذي حال في حال يجوز البناء فيه من بيت المال لكنه نسبه إلى نفسه فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المقصوب منه على وجه الصدقة والهبا هل يبرع بذلك ام لا وهذا كله اذا بنى على قدر الحاجة من غير شرف ولا زخرفة وقد امر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بترميم مسجد البصرة من بيت من بيت من مال بيت المال ونهاهم ان يتجاوزوا ما تصدع منه وقال اني لم اجد عجد للبنياني في مال الله حقا، وروي عنه أنه قال لا حاجة للمسلمين فيما أضر ببيت مالهم. مراده من هذه المسألة يعني يقول هؤلاء الخلفاء وهؤلاء الأئمة يعني الولاة لو أن أحد منهم تصرف في بيت مال المسلمين بأن بنا مباني سواء استفيد منها هو خاصة أو بناها لمصالح المسلمين ما, ما الحكم فيها؟ بينا إذا كان هذه المباني بناها لنفسه خاصة فهذا يعد كأنه ضرب من الغصب. أما إذا بناها لمصالح المسلمين فهذا ان شاء الله لا شيء فيه لكن لا ينبغي أن يتجاوز فيه الحد وأن يسرف في ذلك فإن الإسراف في ذلك منقول أما إذا بناها واستفاد منها ثم عادها إلى بيت مال المسلمين هنا يقول هذا حكمه حكم من اخذ مالا غصبا فاذا اخذ انسان مالا غصبا ثم تاب واراد ان يعيده لصائبه هل يجزئه لو عاده اليه على هيئة صدقة او على هيئة صلة يعطيها اياه او لا بد ان يصرح له بان هذا مال مخصوط كان قد غصب منه ويعاد إليه يقول هذا أهل العلم اختلفوا في ذلك فمنهم من اشترط أنه لا بد أن يبين للمغصوب أن هذا ماله الذي غصبه وأنه يعتذر إليه ولا يكفي أن يرده إليه بدعوى أنها صلة او انها صدقه